قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقري القرآن مع محبه وبعد ان هذه مقدمه فيما على قَارِئِهِ ان يعلمه اذ واجب عليهم محتتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مَا خَارِجَ الحروف وَالصِّفَاتِ ليلفظوا بأفصح اللغات محرير التجويد والمواقف ومن الذي ما في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها انثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف اليف واختا هواه حروف مد للهواء تنتهي ثم لاقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاء والقاف اقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفال والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافاته اذواليا لا من ايسرا او يمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانه لظهر ادخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذل وثال العلماء من طرفيهما ومن بطن الشافه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه للشافتين الواو باء ميم وغنّة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارخ مستافل منفاتح مصماته والضد قل مهموسها فحثه شخص ساكت شديدها لفظ اجد قط باكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خصى ضغط قذ حاصر وصاد ضاد طاء ظاء مطباقه وَفَرَّى مِنْ لُّبِّ الْحُورُوفُ صَفِيرُهَا صَادٌ وَزَايٌ سِينُ قَلْقَالَةٌ قَالَاتٌ قُطْبُوا جَادٍ وَالِّينُوا وَاوٌ وَايَاءٌ سُكِّينَ وَانْفَاتَحَا قَبْلَاهُمَا وَالٍ حِيرَافُ صُحِّيحَا فِي اللَّامِ وَالرَّا وَبِي تَكْرِيرٍ جُعِلْ وَالِتَّا ضَادٌ ضَادًا باب التجويد والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القران آثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل وهو ايضا حلياه التلاوه وزينه الاداء والقراءه وهو اعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها ورد كل واحد لاصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلم فيه باللطف في النطق بلا تعس فيه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرقيقا مستفيلا من أحرفي وحاذيرا تفخيم لفظ الالف وهمزا الحمد أعود إهدينا الله ثم لا مال الله لنا وليأتا للطفوى على الله ولض والميما من مخماصات ومن ما وباء برق باطيل بهم بيذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجتثت وحج الفجري وبينا مقلقي لن إنسا كانا يكن في الوقف كان أبيانا و ح ح حَطُّ الْحَقُّ ص احط الحق و مستقيم يسطو يسقو باب الراءات ورقيق الضاء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء او كانت الكسره ليست اصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخي من لامامين اسم الله عن فتحي نوضا منك عبد الله وحرف لاستعلاء فخم وحصوصا لطباق أقوى نحو قانا والعصا وبيّن الإطباق من آحط مع باسط والخلف بنخلقكم واقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلي صنف تاحا محذورا عسا خوف اشتيباهه بمحذورا عصا وراعي شدة بكاف وابتا كاشركيكم واتاتا وفى فتنه واوالي مثل وجنس انساكا ادغم كاق الرب وابلى واب في يوم مع قالوا واهم وقل نعم سبحه لا توزق قلوبى فلتقم باب الضاد والضاء والضاد باستطالات ومخرج ميز من الضاء وكلها تاجي في الظعن يظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وانظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ظا كظم ظلاما اغلو الظلاما ظفر انت ظر ظاما ظنا كيف جا وعط عيضينا ظل النحلي زفروف سواف وظلتا ظلتم وابيروم ظلوا كالحجر ظلت شوعاران ظلوا يظللنا محظوراً مع المحتاضري وكنتا فضاً وجميعاً ناظري إلا بي ويل هلوى أولى ناظرة والغيظ لرعد وهود قاصرة والحظ ولا الحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم انقض ظهرك يعظ الظالم والضرة مع وعظت مع افضتم وصف فيها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهير الغنات من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفياً الميم إن تسكن بغنات اللادى باء على المختار من أهل الآدى واظهراها عند باقي الأحروف واحذر لا دواو وافاء تختافي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفاء اظهاروا لدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرالا بغنات لازم وأدغي من في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفال داباق الحروف في أوخيذا باب المد والمد لازم وواجب آتا وجائز وهو وقصر ثابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حاليني وبالطول يمد وواجب ان جاء قبل همزتي متصلا ان جميع بكلمتي وجائز اذا اتى منفصلا او عرض السكون وقفا مسجلا باب معرفه الوقف والابتداء وبعد تجويديك للحروف لا بد من معرفات الوقوف والابتداء وهي تقسى موئذا ثلاثه تام وكاف وحسن وهي لي ما تم فان لم يجادي تعلق او كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولحظا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز بل حاسا وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول واعرف لي مقطوع وموصول واتاه في المصحى فِي الامام فيما قد اتى فاقطع بي كَلِمَاتٍ كلمات الا مع من جاء ولا اله الا وتعبد يا ثاني هدلا يُشْرِكْنَا ثاني هدى لا عَلَى تشرك تعلو على أَلَّا يَقُولُ لَا أَقُولَ إِمَّا بِالرَّعْدِ وَالْمَفْتُوحَ صِلْ وَعَمَّا نُوهُ قُطَاعُ مِمَّا بِيرُومٍ وَالنِّيسَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمَّنْ أم أَسَّاسَا فُصِّلَاتِ النِّسَاءِ وَذِبِحٍ حَيْثُمَا وَأَلَّامِ الْمَفْتُوحَ كَسْرُوا إِنَّمَا لنعاما والمفتوح يدعونا معا وخلفوا لنفالي ونحن وقعا وكل ما سالتموه واختولف ردوا كذا قل ما والوصل صف خلفتموني واشتاروا في مقطعا أوحي آفضت مشتاهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغيرها صيلا فاينما كالنحل صلوى مختلف في الشعارى الاحزاب والنساء صف واصلفا الام هودى ان لن نجما نجماعا كي لا تحزنوا تاسوا عالا حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تاحينا في الإيمام صلوه هلا ووزنهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وهلا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخر في بالتا زبر الارافر منه دكاف البقره نعمتها ثلاث نحل ابراهيم معن اخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطوري عمران لعنه بها والنوري وامراه يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنت فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري قرات عين جنات في وقعت فطرت باقية وبنات وكلمه أوسى طال عرافي وكل مختورف جمعا وفردا فيه بالتاء يعرف باب همز الوصل وابدا بهمز الوصل من فعل بيضم ان كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وافي لسماء غير اللام كسرها وافي ابن ما عبنات مريء واثنين وامراءات واسم ما عثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذير الوقف بكل الحركه إلا إذا رمت فبعض الحركه إلا بفتح أو بنصب واشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة من مني لقارئ القرآن تقديمه ابياتها قاف وزايم في العدد من يحسن التجويد يظفر بالراشد والحمد لله لها ختام، ثم الصلاه بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من وليه